اللهم هذا الشان ليس بشاني وهذا المكان ليس بمكاني اللهم يسر لي أمري وتقبله مني وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين